صنواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فجعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة نضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر تَبَارَكَ الَّذِي أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ جَاءَ دَارَ السَّلَامِ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ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 فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن تنبت وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آمائنا الأولين إن هو إلا رجل به جن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 ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفل فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إِنَّ في ذلك لآياته وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا فَأَرْسَلْنَا فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من غَيْرُهُ غيره أفلا تتقون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 ولئن أَطَعْتُمْ بشرا مثلكم إِنَّكُمْ إذا لخاسرون أيعدكم أَنَّكُمْ إِذَا مدتم وكنكم ترابا وعظاما أَنَّكُمْ مخرجون هيهات هيهات لما توعدون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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم هفاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا كثرا كلما جاء أمة رسولها كذبون فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاذيث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين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 وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كنوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم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 مَن مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسادعون في الخيرات وهم لها سادقون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 مستكبرين به سامرا تهجرون، أَفَلَمْ يَدْدَبْرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَمَّا أَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ كِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ به جنة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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخرناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا عذاب شديد إذا هم فيه وَهُوَ وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والماء فَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَصَرَنَّا تُرَابًا وَرَضًّا أَنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ عُدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلَّا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 فَلَا تَسْتَقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَامَعُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا أسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما تخر الله من ولد وما كان معه من إله إذا إلا كل إله بما خلق على بعضهم على بعض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 حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن سقى المزينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت مزينه فَأَلاَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ سَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ نَارٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ يَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ ألم تكن آياتي سفلا عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شخوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير